يا أيها الناس بكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء وال earth لا إله إلا فأنا تؤفكون وإن يكربوك فقد كربت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تضرنكم الحياة الدنيا ولا يضرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد، الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين عملوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير.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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الْرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ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 119. وتستخرجون حلية تلبسونها 110. وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 111. يولج الليل في النهار ويولج النهار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 تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا ناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إيشا يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تنذروا نذرا توزر اخرا وان ابتدام اثقالا تن الى حملها لا يحمل من شيء ولو كان ذا قربا انما تنذر الذين يخشون ربهم di l'gabih, waqamul salam. Wman tazka? Fina لنفسه. Wila Allahil masyir. Wma yastawil a'ma wal bacid. Walul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 كُن فَقَدْ كَلَّمَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوالها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوانه كذلك إن ما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز الغفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى نية يرجون تجارة لن تغور ليوفيهم قجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَصَبِيرٌ بَصِيرٌ ثم ما أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جَنَّاتٌ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَثَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نور والذين كفروا له نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور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 فسارا قل أرأيتهم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا فلقو من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم فهم على بينة منه بل إن يعدوا الوالبون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمشك السماوات والأرض أن تزولا وَلَئِن زَالَ التَّاءَ امْسَكَهُمَا مِنْ أَقْدٍ مِنْ بَعْدِ إِنْ نُكَانَ حَبِيبًا رَفُورًا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الغمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبار في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله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 مما فاذا جاء اجله فان الله كان بعباده بصيرا